إ ن الله مع الذين استقوا ولنهم ا ذ ي محمدون ي والتوزع س ونستهديه ت ليأتي ي ونفي ر ه الله إنه لله له ونبذل وجل شرور ولا من أرضنا أعمالنا قصلا عز ومن يضلل فلا ه ا ل ي له واذهب ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واذهب ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق لنا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ا ل ل الذي تساءلوا النبي والارحام ان قال ما نعلمكم رقيبا يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أ م ا بعد من ن ا ص ب الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الفضول محدثاتها وكل م ح د ث في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ض ل ا ل في النار ثم ا م ى بعد ن خ و ه ا ل إ س ل ا م إ ن مما يبذل النفوس ويؤلم الصدور و ي د م ل ق ي و د ما يجري من أ ح د ا ث د ا ن ي ة و م ؤ ل م ة في أ ر ض ا ل الطين وخصوصا في غطاء غ د ة الصابر المحاصره ذ ه أ ح د ا ث م ؤ ل م ة لكننا ل ن يمس اليوم مع ا ل أ ل م والحزن واليهم و ا ل إ ح ب ا ط و إ ن م ا هذه ا ل أ ح د ا ث فيها قوانين ع ظ ي م ة أ ر ا د الله جل وعلا للامه ان تدرسها وتعرفها وتفهمها مما ي ت ب ا و ل أ ن يعلمه أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ن هذه ا ل أ ح د ا ث في تلك ا ل أ ر ا ض ي ا ل م ب ا ر ك ة تجري ب أ م ر الله و بعلم الله و إ ر ا د ت ه و مسيئته فالله جل و علا يرى ما يريد و يعلم ما ي ح م ر من تفصيل و دماء و أ ش ل ا ء و ظلم و عنوان و طغيان يعلم الله جل و ع ل ى ذلك وهو القائل ولا تحسبن الله غالبا عما يعمل الظالمون يعلم الله جل و ع ل ى ذلك بل شاءه واعانه والله جل وعلا ارحم بالعباد من انفسهم وفي كل مشيئه له ا ل ح ك م ة البالغه وهو الغالب ولو شاء الله ما اقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ابتلوا فمنهم من امن ومنهم من فخر ولو شاء الله ما ت س ل و ل ك ن الله يفعل ما يريد ينبغي للمسلم أ ن يعي هذه ا ل ح ق ي ق ة ولو شاء الله ما ت س ل و ل ك ن الله يفعل ما يريد وهو جل وعلا أ ي ض ا القائل اذن ما يجري بعلم الله ومشيئته يرى الله جل وعلا ذلك ويعلمه لكن ما هي ا ل ح ك م ة من ذلك لماذا في هذه ا ل أ ح د ا ث ما هي المواهب التي ت ت ر ق ى عليها ا ل أ م ه لله جل وعلا م ذلك ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ومن ذ ل ك أ ن يعرف الناس السنن التي تحكم ا ل ح ي ا ة القوانين التي تدير العالم والتي تسير نظام الكون السنن الاجتماعيه و ا ل أ خ ل ا ق ي ة و ا ل ك و ن ي ة حتى يعرف الناس كيف تبنى الحضارات وكيف تنهار الدول وكيف تؤسس ا ل أ م م من هذه السنن ا ل ع ظ ي م ة التي أ م ر الله جل وعلا ان يعلموها فقال قد خلت من ق ب ش ك م سنن فسيروا في ا ل أ ر ض ف و ر و ا كيف كان ع ا ص ب ة المسجدين أ م ر الله جل وعلا أ ن يقف مع السنن والذلوس لا مع الموارد و ا ل أ ح د ا ث و ا ل أ ج د ا د والمظاهر و إ ن م ا ما ه و الجوهر ما هو المضمون ما هي العبره قد خلت من قبلكم سنن ت ز ي ر و ا في ا ل أ ر ض موعوده فكان ع ا ص ب ة ا ل م ك ج د ي ن من هذه السنن أ و ل ا س ن ة المدافعه ا ل ح ي ا ة تقوم على المدافعه وعرض الزراعه ا ل ح ق والباطل وعلى ا ل ت د ا م بين الخير والشر وهذه ا ل س ن ة هي التي ت ص ب ح بها ا ل ق ر آ ن لتعرفها أ م ة ا ل ق ر آ ن قال الله عز ه ج ل ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصواب وليا وصلوات ومساكن ج يذكر ب ي ا ا م الله كثيرا ولا ينكرن الله و ينكره ان الله لقوي عزيز وهو جل وعلا القائل عن هذه ا ل س ن ة ولو بعثكم الله الناس بعضهم ببعض لسجلت الارض ولكن الله ك ف على العالمين اذن ما يجري اليوم من أ ح د ا ث في تلك ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة إ ن م ا هو جانب يسير من هذه ا ل س ن ة س ن ة ا ل م ل ا ئ ك ل أ ن علم ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ما يجري بقدر الله وبعلم الله لا يعني الاستسلام ولا يعني الخضوع بل لا بد من الكفاءه ع و م ا وكل يدفع بحسب ما اتاه الله جل وعلا من طاقه وقدره ينتقد العلماء ان يبينوا و ي ص ذ ب و ا ويهيئوا الامه لتكون امه جاده تعرف رسالتها وهدفها العوام دفاعهم يكون بالدعاء ويكون بالحزن ويكون بالاهتمام عن المسلمين ويكون بدفع المال ان تيسر المال وبايقاع ا ل م ع و م ا ت اذا استطاعوا ت ف ك ر و ا من ذلك الكتاب دفاعهم يكون باموالهم ان يثبطوها ويصفروها لبيان الحقائق وكشف الواقع وتديين ل ب ا ت ي المكر و ا ل خ ل ا ء و م د ى أو ر الواقع و ا ل م د و ا ن والاستبداد الكامل في ك ل ت ا ق ا ء فكل بحسب ا ل ي د ا ئ ك ه وكتاب العرب والمسلمين ينبغي أ ن يكونوا عند مكانهم ويقول أ ن ي ك و ن م ل أ مراتبهم ف ي ك و ن بعيدين عن الجبن و ا ل خ م ر و ا ل خ ض ب والضعف وحب الدنيا والتعلم بالسلطان والتعلم بالمصالح ا ل ش خ ص ي ة والمنافع ا ل آ ج ل ة وكل ب ح ت ب ه ق ا د ة وشعبا و ح ك و م ة وكل ذلك يكون في, في س ن ة ا ل م د ا ف ع وهذه واحده من السنن التي تجري اليوم على تلك ا ل أ ر ا ض ي وتستفاد من تلك ا ل أ ح د ا ث ثانيا ً من السنن سنه الابتلاء و ا ل ت ن ح ي ص وهذه من السنن ا ل و ل ا ز م ة ل ل ح ي ا ة و ا ل ذ ي ينبغي أ ن يعرفها العوام العلماء يعرفونها أ ه ل العلم يظهرونها اما العوام الذين يتعلمون واذا ادركون ينبغي ان يعلموا ان ما يجري جانب من سنه الابتلاء والتمسيط بقول الله عز وجل ولو ََْ يشاء ََ الله َُّ ل ا ن َ ص ر َ منهم ُِْْ ولكن ََ ا ليبلو ِ بعضكم ببعض ْ والذين قتلوا في سجل الله َ فليلومنس اعمالهم سيهديهم ويصلح م ا ل َ م ويدخلهم ا ل ِ ن ه ع ر ف َ ا لهم س ن َ الابتلاء و ا ل ت م س ي والمحصيل كافرين لا بد ان يمحق الله جل وعلا المؤمنين بعد الابتلاء كما قال الله عز وجل في موعد من المواقف الثانيه التي اصابت الصحابه في التاريخ الثالث معركه ا احد التي كان فيها سبه عظيمه على المسلمين قال الله جل وعلا في فوائد هذه السبه وفوائد الدماء التي سالت من أ ص ح ا ب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ط ه ر البشر و أ ش ر ف الناس بعد الانبياء والمرسلين قال الله عز وجل لهم في بيان ا ل ف ج م ة وليمسح الله الذين آ م ن و ا ويمسح الكافرين فالصهوف المسلمه لا مسائل تمسح ولا بد ان تميز ُ لان الصهوف المسلمه فيها ضعفاء فيها الامناء فيها المنافقون ومن يسمى بالطابور الخالي فيها القوانه وفيها المرجفون لا بد من ا ل ت م ح ي ر ليميز الله الخبيث من الطيب وهو القائل ما كان الله ل ي ج ر المؤمنين على ما أ ن ت م عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهدي من يشاء هذه السنن وهذه الفتن وهذه ا ل أ ح د ا ث من ب و ا ر ي ة التمييز بين ا ل ص ا ض ر الصادق وبين المنافق الفاجر ففيها تمييز للمجاهدين في ا ل أ ر ض المباركه ي ت ع ر ف و على المنافقين بينهم لان بينهم قوله وعملاء لجمله اليمون والامريكان هذه ا ل أ ح د ا ث ت ش ف ت ج ا ن ب ا من هؤلاء العملاء ومن ا ا ن ل ش و وقضع ل كذلك يتمسكون لقادة ي الأحداث التبناء والقوانة ل م ي تغييّ ن بالمبادئ ل ل م والاصول من ق ا د ة العرب و ف ق ا ر المسلمين وفيها كذلك تنصيص لكل الامه كل ا ل ا م ة يمسكها الله و ج د ه ا على بلاد الغوطي فلسطين وغدا م س ن ة لكل العرب وخبار لكل المسلمين إ ذ ا بينهم ل ص ا ر ق من الثالث و ي ظ ه ر في ه ا ل يهود وحفظه ب ق ا ر ه و إ خ و ى من ا ل ر ض ا ع ة من ب ن يدتنا الذين يحتلون ب أ ن س ن ت ن ا ويقوى و ن العبدتنا الذين يسالونهم جهار النعام او سترا وخفاء فالتلقيط سنه ة س ل ن ا ل لله تكلم على القائل وليمحص الله الذين امنوا و ي م ح ر الكاسبين كذلك التمييز ما زال الله ل ي ج ر م المؤمنين على ما أ ن ت م عليه الصبور لا بد ان ت م ا ي ل ولا بد ان يظهر المؤمن الصالح من المنافق المبدعي ا ل ث ا ل ي ولا ت ب ي ل الى ذلك الا بمثل هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل س ا ق ن ة والمراه ا ل م ؤ ل م ة و ا ل ف ت ن ا الشديد ة ا ل ت ي ت ج ع ل أهل ا ل إ ي م ا ن يكون ع عدوهم من صديقهم و ي ع ي و ن ص د ي ق ه م حاجه م و ي ع ي و ن من, من يطوفهم ومن يطوفهم و ي س و ء ه واحدة م ن السلط ا ل ع ظ ي م ة ا ل ت ي ت ت ر ا ف ع ل ا ل أ م ة من هذه ا ل أ ح د ا ث الساقنا ا ل م و ل ع ظ ي م ة ذات ا ل ث ي ا ا ل ع ظ ي م ة س ن ة التغيير والتبديل وهذه ا ل س ن ة هي التي بقى بها كلام الله عز وجل إ ن الله لا يغير م ا ب قوم حتى ي غ ي ر م ا يرقصهم و إ ذ ا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وبالهم ن دونه موالا س ن ة التغيير فلا ي غ ي ر الله جل وعلا حال المسلمين وحال العرب إ ل ا بعد ي غ ي ر ما ي ر ن ف ه م مما يصدق الله. الله من عناصر الصعب وصفات ا ل خ و ر والتعلق بالدنيا وصفات النفاق و ا ل غ ص ي ا ن والرضا في ا ل ف ا ح ش ة و ا ل م ن ر ا ت في ب ل ا ن ه ودوله و أ و ط ا ن ه ان الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ي ا ن ف ه م لذلك الصحابه لما استعجلوا كيف ت ص ل ط عليهم ا ل م ش ي ق و ن ا ل ظ ر و جنود ا ل إ س ل ا م هم جنود الله يقاتلون في سبيل الله كيف يتخلى الله عنهم كيف يتركهم الله ل ل ج ا ف ر ي ن يقتلون ويكفرون ويضربون ويعذبون قال الله جل وعلا عنهم اولما اصابتم مقيما لولد قد ا ص م ت م مثليها قلتم انا هذا تعذب الصحابه قالوا كيف هذا نحن اخبار الله وهم اعداء الله نحن جنود الله وحزب الله وهم جنود الشيطان وحزب الشيطان أ ن ا هذا كيف انتصر علينا كيف غ ل د ن ا كيف ه ج م و ن ا قلتم أ ن ا هذا الجواب قل هو من عند أ ن ف س ك م إ ن الله على كل شيء قدير وما أ ص ا ب ك م يوم السبع ا ل ج م ع ا ن فباذن الله و ل ي ع ل م المؤمنين و ل ي ع ل م الذين نافقوا وقيل لهم ت ع ا ل و ق ا ل و ا في سبيل الله او ي د ف ع و قالوا لو نعزم قتالا ل ا س ت ب ع ن ا ك م هم للكفر يومئذ اقرب منهم ل ل إ ي م ا ن يقولون ل أ ن و ا ر ه م ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما كانوا يفتمون إ ذ ن ق و يعني يا رسولكم ينبغي ان تعلم اليوم ان الاعداء ما ص س ل ط عليها إ ل ا بسبب من انفسنا لما قصرنا في رسالتنا لما اهملنا ديننا العظيم لما تفاهلنا في مبادئنا لما تذكرنا لمنهجنا العظيم سلط الله جل وعلا علينا هؤلاء اليهود حتى يغير الله, وحتى الله, الله يغير ما بنا و حتى يصلح الله عز و جل حالنا و هذه د ع و ة للتغيير هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل ع م ل ي ة ك ج د ي ع م ل ي ة ب ا ل أ ح د ا ث د ع و ة للتغيير ا ل ق ا د ة أ ن يغيروا ح ا ل م و أ ن يغيروا والحياة. من فطره للدنيا و ا ل ح ي ا ة المجاهدون في تلك البقاع من الصفائح ا ل م ج ا ه د ة في ا ل أ ر ا ض ي ا ل ف ل س ط ي ن ي ة دعوه لهم أ ن يغيروا ما بانفسهم من الخلاف والنزاع و أ ن ت س ت ث ذ تجوزهم و أ ن ي و ق ف و ا صفهم فيرجعوا الى ر ك ب ه يتعرف على مواطن الضعف و ل ظ ا م الخلل حتى يكونوا ا ق د ر على ا ل م و ا ج ه ة وحتى يكونوا اقوى على ا ل م ق ا ر ن ة والاستمرار دعوه للتغيير لمن كان قريب من ا ل أ ح د ا ث ولمن كان مجيد من ا ل أ ح د ا ث لمن كان حاكما أ و كان محبوبا ف إ ن الله لا يغير ما بقوله حتى ي غ ي ر ما ب ا ن و س ه م وممن يستثمر أ ن ي س ت ه د المقارب واليهود على برق ا ل إ س ل ا م والمسلمين في ه ي يختلف أ ه ل ا ل إ س ل ا م المجاهدون كل له راي وكل له منهج وكل له س ك ر ي ت ق ا د ل و ن يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويفعل بعضهم في بعض ويزجل بعضهم بعضا وربما يقتل بعضهم بعضا فهذا م ا يسب لهم فهذه د ع و ة إ ل ى القائمين من ج د س الله ان تتسل ك ل م ه م ولو خ ل ا ف ي م ولو إ ل ى حين بعد أ ن ينتهوا من هذا الخطر الثاني وهذا العذاب ا ل ن ا ج ل ل ي ت ف ر ر و ا إ ل ى خلافاتهم ا ل ش خ ص ي ة وغطاياهم ت الجاهليه اما ا ل آ ن فلا وقت للخلاف ولا وقت للنزاع الكفار قد اتحدوا وقد ت ج ر و ا فينبغي اهل ا ل إ س ل ا م وقال ت ا ل إ س ل ا م أ ن يكونوا كلمه و ا ح د ة كما قال الله عز وجل والذين سقطوا بعضهم أ و ل ي ا ء بعض إ ل ا ل ف ع ل و م تكن س ك ن ه في ا ل أ ر ض وفساد كبير أ ي ا م عاشر المسلمين إ ل ا تفعلوا ذلك إ ل ا تتوحدوا كما توحدوا إ ل ا تقولوا ك ل م ة و ا ح د ة كما قالوا كلمه و ا ح د ة س ك ن س ك ن ه في ا ل أ ر ض وفساد كبير وقد امر الله جل وعلا بذلك قائلا يا ايها الذين آ م ن و ا قاتلوا المشركين ك ا ف ة كما ي ق ا ت ل و ل ك م ك ا ف ة وعلهم من ا ص ى الله الجديد ا ل ر ق ا ب ة فهذه من ا ل س ن ة ا ل ع ظ ي م ة س ن ة التغيير ثم من ا ل س ن ة ا ل ع ظ ي م ة س ن ة ا ل إ م ل ا ك والاستدراج الكفار اليوم يعيشون هذه ا ل س ن ة يعيشون س ن ة ا ل إ م ل ا ك والاستدراج قد ي ت أ ل م المؤمن الكفار أ ع د ا ء الله يزدادون قوه و يزدادون ظلما و يزدادون مقرا و دواء و استبدالا قوه في السلاح و قوه في العدس ما هو التفكير و كيف نفهم ما يجري نفهم ذلك و يفهم هذه ا ل س ن ة س ن ة ا ل إ م ل ا ء و الاستدراج ل أ ن الله جل علا قد أ خ ب ر ن ا أ ن ه س ي س ت د ر ج هؤلاء الكافرين استدراجا لمعركه فاصله و ن ه ا ي ة ح ت م ي ة تكون ب ش ع ة ضد هؤلاء الكافرين قال الله وجل والذين كذبوا باياتنا س ن س ت د ر ه م من حيث لا يعلمون وقل ل لهم ان سيدي متين وقال أ ن م ا ج م ل ي لهم خيرا لانفسهم إ ن م ا ج م ل ي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم والله جدل على يملي الكافرين يزيدهم قوه ويزيدهم ظلما ويزيدهم نصرا واستكبارا ليصلوا الى النهايه ا ل ف ا ص ر ه فان الله جدل على يملي للظالم حتى اذا اخذهم لم يسبوه والظلم من أ س ب ا ب النحس والشمال الشاغل والسنن ا ل ك و ن ي ة التي لا تجان ولا ت ح ا ب ي قال الله عز وجل و ك ل ت القرى اهلكناهم لما ظلموا لكن جعلنا لمهلكهم موجدا فاليهود له مولد قادم والحديثان له مورد قريب وجعل الله جل وعلا ل ت ح ل ي ه موعدا و ب ع د ه من الاحداث إ ن م ا كلهم فوائد وعظات ل ا م ة ا ل إ س ل ا م حكومه وشعبه جماعات و ا ف ر ا ج فالله جل وعلا ن س ا ل ان نقضي بعد هذه ا ل أ ث ب ا ت والفتن و ا ل م و ا ض ي أ اصبر د و ن ا و أ ش ف ق انثى و أ ع ل ى عقدا واقوى كلمه وخفضا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن ا ل م ر ت د ي ن المسلمون اليوم يجدون س ن ة الابتلاء والتوفيق الكفار ي ي د و ن س ن ة ا ل إ م ل ا ح والاستدراج والقران يخبرنا أ ن ه لا ارسل التلازم والتزامن بين هذين السنتين ف إ ن الله جل وعلا يستدري الكافرين يزداد الكفار ودوا وعدوانا ً وفي هذه ا ل أ د ن ا ه تتبخر الظروف ا ل م ؤ ل م ة تتميز عن العناصر ا ل ف ا س د ة ا ل ش ج ا ع ة ا ل ج ر ي ئ ة بينما يزداد الكفار ض م م ا وعدوانا في هذه الساعات ولحظات ا ل يزداد المؤمنون تنصيصا و ت ب ا ي ز ا ويزداد المؤمنون وهيا و ف ه م ا ً وفكها لذلك جعل الله ج ل ا على التنصيص قبل ا ل إ م ل ا ح والاستدراج قال الله عز وجل وقبل ا ل م ح ك و ا ل ي ب ا د ة ل ل ت ا ب ع ي ن قبل ان يبادل الفقر لا يوجد ع ن د ل م ي ن وفي ب د ر ف س ه المسلمين يقول الاستعلام وصول ا ل ل ت ا ب ع ي ن قال الله عز وجل و ل ل ا ح ه الصبار الذين امنوا و ي ن ح م التابعين أ ي ن س ت ف ي د من وجوب التابعين وغطرستهم ومكرهم اننا في نازل ادم نكون ن قد ميزنا حقوقنا واعددنا سلاحنا ونسبنا جيشنا وقوينا سلاحنا وعرفنا مواطن الضعف واماكن الخلل بعدها عندما تتهيا سبل القياده يمحق الله جل وعلا ا ل د ا ف ر ي ن ليكل محلهم اهل ا ل إ ي م ا ن الذين تجاوزوا سنه ا ل ت و ص ي ت و أ ق ب ض اهل للقياده و الرياده و الزياده فليبيب الله الكافرين ل ي ص ل محله عهد ا ل إ ي م ا ن ليقود العالم و يسيئ الكون و يحكم الدنيا فلا بد اذا أ ن يتعطف الظالمون ولا بد اذا أ ن يتكبر الكافرون لماذا حتى يتفحص المسلمون ثم بعد ذلك يرفح الله ا ل م ا ف ر ي ن ليكون المؤمنون قدوه ا ل ت ل س ة وتربوا من ا ل أ ح د ا ث وعندها ص الأهل لقيادة الأمة والقيادة الفترية و ع تقول ك ل م ة الله هي العليا و ك ل م ة الذين صبروا ا ل ص ف ل ى وهذا وعن الان ووعه ا ل ط ي ب ة بحول الله وقدرته ولقد كتبنا َ في الذكور من ِْ بعد ِ الذكر أَنْ ل ان َ لِلِلِهَا عِبَادُ ص إِنَّ الارض ََ ا ا لِحُوْمٍ ل َِ يجدها م ن ينظر عباده ل الصالحون زال م ق ل ب الخوف من الاعداء وزال ا ل نفسه الياس و ا ل إ ح ص ا ء فلا يياس ولا يقع في ا ل إ ح ص ا ء ويعلم أ ن ذكر الله قادمون و أ ن ن ك ر الله ان ل و أ ن المسلمون اليوم يمحصون و أ ن ي ل ا ف ر و ن اليوم يستدرجون ليكونوا من أ ه ل ا ل ا ب ا د ة والاباره من ا ر ا ل ل ه ا ل ا ر ض و ا ل ز م ا ر ا ل ك ا م ل إ ذ ا علمنا كذلك أ ن أ ص ل فلسطين ياس الميعاد عندهم وعندنا فيها فالبحشر و أ ن الناس ي ب ص ر و ن إ ل ي ه ا و أ ن عيسى عليه السلام سينزل في تلك البقاع ا ل م ب ا ر ك ة ويقتل المسيح الدجال ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويبيد اليهود والنصارى ويحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م على ف ه ا ل أ ب ر ذلك يقوي روح المؤمنين ويقوي إ ي م ا ن ه م ويعلم بان ر ص ر الله جل وعلا قال كما ر أ ى الله جل وعلا في ر ض و ة ا ل أ ح ز ا ب ولما راى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب ت ح ذ ر و ا ت ج م ل و ا خفضوا وتغامروا قالوا هذا ما وعد ه الله ر س و ل ه وخطب الله ر س و ل ه وما زالهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما واجهوا وخطبوا حتى س ك ا ه م الله ف ق ط ل من المؤمنين رجالوا وصدقوا و م ع ه م الله, وصبر الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما نسل تبديلا اذن بقدر ما نتعلم لا ينبغي أ ن يتسبب الياس الى حدودنا و لا الاحباط إ ل ى رؤوسنا و إ ن م ا ي ق ض ي أ ن يتعامل الافكار و ا ل أ ف ر ا د مع هذه ا ل أ ح د ا ث بوعي و ا ل إ ر ا س ة و ف ه ن للسنن ونظر للمستقبل و ي ق ض ي أ ن نرقب الواقع بالمنهج وبالشرح وبسنن ا ل ا ل ح ي ا ة التي قال الله عز وجل فلن تجد لسنه ة الله تبديلا ولن تجد لسنه ة الله تحويلا والدنا معاشر المسلمين ايها الاخواننا اولا أ ن نتالم ل ح ا ل ه و أ ن لا ننسى نفلتهم ثانيا أ ن ندعو لهم في سيودنا أ ن ندعو لهم في صلاتنا و أ ن نقول ل نرفع إ ل ى الدعاء ا ل ل ه جل وعلا ب أ ن ننصرهم ثالثا أ ن نوصل اليهم ما ع نستطيع من م ر ه م من مال ودم وغير ذلك وبعض المنظمات تكفلت بانقاذ الدعم الماسي إ ل ى ت ل ك الجهات ا ل م ج ا ه د ة و ا ل م ق ا ب ل ة ف ي ن ب المسلم أ ن يبحث عمن ن يوصل المساعدات ل ي ه ليساهم بماله ولوح قليل ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى ومن قلق غازيا في أ ه ل ه بخير فقد غزى فينبغي أ ن يعاونهم بالمال ولو كان قليلا كذلك ينبغي لقاده العرب وقاده المسلمين أ ن يوحدوا كلمتهم و أ ن يخرجوا ب ر أ ي بعيد عن ا ل ت ر ج ي وبعيد عن الطمع الضريب بعيد عن الثناء والقمر و إ ن م ا ك ل م ة تكون ح ا س م ة شديدا ا ل ل ع ة تكون من م طلق قوه وعزه وليس واستجداد وطمع و غ ي ا ء و ر ح م ة والاستعطاء والاستئناف ف إ ن اليهود لا يعرفون ا ل ش ف ر ة ولا يعرفون ا ل ر ح م ة ولا يحبون ع في مؤمن الا ولا ف ي م ا كما قال الله نفسه ا ل ي ها أ ن ت م لا يحبونكم فاذا لقوكم قالوا امنا و إ ذ ا خ ل و ا احضر عليكم الانان من الغيظ من الله قد من قد بينا لكم من وقال الله عز وجل لتجدنا ش َ ى الناس على ولد للابن َ م ر ولدينه ولدينه و ل ُ ي ن ه ولدينه ولدينه ولدينه ولدينه ولدينه ولدينه ولدينه ولدينه و ل ُ ي ن ه ولدينه ولدينه َ ل د ي ن ه ولدينه و ل َ ي ن ه ولدينه ولدينه ولدينه اي بعدها يدخل َ ي ا ل ا س َ ا م لكنه شتى الناس ه ُ ى ولدينه امر ولدينه كذلك مما ي َ ب ل ي دورنا في هذه ا ل أ ز م ه أ ن نربي أ ب ن ا ء ن ا نربي أ ب ن ا س ن ا على القياده وعلى تمييل الواقع نربي أ ب ن ا ء ن ا على قوه اليهود وابراهيم اليهود و ا ز ل ا ن ل ج ب ه بهم ل أ ن أ ب ن ا ء ن ا قد و ض ع و ا ف ر ي في س ة للاعجاب ب أ ب ن ا ء اليهود والنصارى ع وضعوا خريفة في ل بالعابهم ومبارياتهم وقلنا ق ت ه ن ي وقلنا في ساحلنا بسطر وقبع الجانبيه ل ي ن ه مره ل إ ب ا د ت ن ا وللا ل ن ا و م ا ك ن ه يقولون لنا على ب د ي ن ه ر م ك ا ن ع ن د ه من الزيت و م ه م ا ن ع ن د ه من لهم الدنيا ل لهم ل فإن ا وللا دنيا و ا ل آ خ ر ة خ ل ق ه م ا ل ل ه ل دنيا أ م ا ن ح ن ف ه ن ا ا ل ل هو جل ع ل ل ا دنيا و ا ل آ خ ر ة خ ل هو دنيا و ي أ ك ل ر ه لكننا ح ف ن ا ل ن ن ك و م ة جادة لنقوم د ا بذلك لنقوم بذلك لنقوم بذلك لنقوم اليومود ن بذلك لنقوم بين بذلك لنقوم بذلك لنقوم بذلك لنقوم بذلك لنقوم بذلك لنقوم ل بذلك لنقوم ب ا ل ك لنقوم بذلك لنقوم بذلك وتبصيه و ت ر ب ي ة أ م ا السبابي والحزن و ا ل أ س ر و س ب ع ا ل أ ح ب ا ر و ا ل ج ل و د امام الشاشات ف إ ن ه لا يريد إ ذ ا لم يميز ب ه في و ا ق ا ل ا م ة ولم ي ح م ل فيها ا ل س ا ف اللهم ان يردنا ُ الى ا ل إ س ل ا م ردا ج م ي ل ة اللهم يا ق و ي ل يا متين يا ذ ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا عزيزا ا ل ن ت ق ا م اللهم أ و ص ر إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم اغفر لنا في ر ز ه اللهم كلهم م م ي ن ا ونصيرا اللهم اغفر ش م س م اللهم واحد كلمتهم اللهم سدد ر ب ي ت ه م اللهم ا ب ع م جائعهم اللهم فرج كربهم اللهم ن ف ت همهم وغمهم اللهم ازل أ ع د ا ء م ن بلاد واوطانهم اللهم كلهم م م ي ن ا ونصيرا اللهم عليك باليهود ومن ه ا و د ه والنصارى ومن ناصرهم و ا ل ش ي ع ة ومن ش ا ي ع ه م إ ن ه م لا يعيشونك انك عزيز ب ا ن ا م اللهم أ ر ن ا باليهود والامريكان يوما أ س و د ا كيوم عاد وثمود اللهم انزل الكتاب ومدري السحاب وهاجم ا ل أ ه د ا ف اهزمهم وانصرنا عليهم و ج ل س ل ا ل أ ر ض تحت اغنامهم اللهم مزق ج م ع ه م اللهم شتت شملهم اللهم فرق كلمتهم اللهم مزقهم كل ممزق إ ن ه م لا ي ر ز و ن ك انك عزيز ا ل انتقام ربنا آ ت ن ا من دنك ر ح م ة و ه ي اللهم لا تسلم مسلمنا ا و اللهم ا لا تسلم مسلمنا اللهم لا تسلم ج ي م ن ا و ل ا م ن ا ن اللهم و ا لا تسلم ن مسلمنا ل اللهم وفقنا وارض اللهم ََ ن ن ا ب ر ح َ ت ََ و ك َ ا َ ر َ ح م الراحمين اللهم اعز ا َ ا س ل ْ ر َ ا ِ م ِ ي ن َ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز بفضلك كلمه الحق والدين واجلس الشرك والمشركين ورسل اخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وامراج السام وفي كل مكان ا ِ ك عزيز ذو انتقام وصل ا ل ي ه م وبارك على ا ِ ذ ي ن م ح و د وعلى اله وصحبه اجمعين قمنا ل ا ت ك ورحمتك اللهم